إنه لقرآن كريم فِي كتاب مكن لا يمسه إلا المطهر تنزل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدُهِنَّ وَتَجْعَلُنَّ رِزْقَكُمْ أَن كُم تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذَا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 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم،